قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن مريم حملت عيسى فقوله حملته أي عيسى فانتبذت به أي تنحت به وبعدت معتزلة عن قومها مكانا قصيا أي في مكان بعيد والجمهور على أن المكان المذكور بيت لحم وفيه أقوال أخر غير ذلك وقوله فأجاءها المخاض أي الجاها الطلق إلى جذع النخلة أي جذع نخلة في ذلك المكان والعرب تقول جاء فلان واجاءه غيره إذا حمله على المجيء ومنه قول زهير وجار سار معتمدا إلينا اجاءته المخافة والرجاء وقول حسان رضي الله عنه إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل والمخاض الطلق وهو وجع الولادة وسمي مخاضا من المخ وهو الحركة الشديدة لشدة تحرك الجنين في بطنها إذا أراد الخروج وقوله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تمنت أن تكون قد ماتت قبل ذلك ولم تكن شيئا يذكر فإذا عرفت معنى هاتين الآيتين فاعلم أنه هنا لم يبين كيفية حملها به ولم يبين هل هذا الذي تنحت عنهم من أجله وتمنت من أجله أن تكون ماتت قبل ذلك وكانت نسيا منسيا وهو خوفها من أن يتهموها بالزنا وأنها جاءت بذلك الغلام من زنا وقعت فيه أو سلمت منه ولكنه تعالى بين كل ذلك في غير هذا الموضع فأشار إلى أن كيفية حملها أنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها فوقع الحمل بسبب ذلك كما قال ومريم ابنة إمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا الآية والذي عليه الجمهور من العلماء أن المراد بذلك النفخ نفخ جبريل فيها بإذن الله فحملت كما تدل لذلك قراءة الجمهور في قوله إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا كما تقدم ولا ينافي ذلك إسناد الله جل وعلا النفخ المذكور لنفسه في قوله فنفخنا لأن جبريل إنما أوقعه بإذنه وأمره ومشيئته وهو تعالى الذي خلق الحمل من ذلك النفخ فجبريل لا قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ ومن أجل كونه بإذنه ومشيئته وأمره تعالى ولا يمكن أن يقع النفخ المذكور ولا وجود الحمل منه الا بمشيئته جل وعلا اسنده الى نفسه والله تعالى اعلم وقد بين تعالى في مواضع اخر ان ذلك الذي خافت منه وهو قذفهم لها بالفاحشه قد وقعت فيه ولكن الله براها منه وذلك كقوله عنهم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يعنون الفاحشة وقوله عنهم يا اخت هارون ما كان أبوك امرا سوء وما كانت أمك بغيا يعنون فكيف فجرت أنت وجئت بهذا الولد وكقوله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقوله مكانا قصيا القصي البعيد ومنه قول الراجز لتقعدن مقعد القصي مني ذي ذورة المقلي أو تحلف بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي وهذا المكان القصي قد وصفه الله تعالى في غير هذا الموضع بقوله وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وقوله في هذه الآية الكريمة فانتبذت به اي انتبذت وهو في بطنها والاشاره في قوله هذا الى الحمل والمخاض الذي اصابها للوضع وقوله في هذه الايه الكريمة عنها وكنت نسيا منسيا النسي والنسي بالكسر والفتح هو ما من حقه ان يطرح وينسى لحقارته كالوتد والعصا ونحو ذلك ومن كلام العرب اذا ارتحلوا عن الدار قولهم انظروا انساءكم جمع نسي اي الاشياء الحقيره التي من شانها ان تترك وتنسى كالعصا والوتد ونحو ذلك فقولها وكنت نسيا اي شيئا تافها حقيرا من حقه ان يترك وينسى عاده وقولها منسيا تعني ان ذلك الشيء التافه الذي من عادته ان يترك وينسى قد نسي وطرح بالفعل فوجد فيه النسيان الذي هو حقه واقوال المفسرين في الايه راجعه إلى ما ذكرنا ومن اطلاق النسي على ما ذكرنا قول الكميت اتجعلنا جسرا لكلب قضاعه ولست بنسي في معد ولا دخل فقوله بنسي أي شيء تافه منسي وقول الشنفر فأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها، وإن تحدثك تبلتي، فقوله نسيا أي شيئا تركته ونسيت، وقوله تبلت بفتح التاء وسكون الباء الموحدة، وفتح اللام بعدها تاء التأنيث، أي تقطع كلامها من الحياه والبلت في اللغة القطع، وقرأ نافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي يا ليتني مت بكسر الميم وقرأ الباقون مت بضم الميم وقرأ حفص عن عاصم وحمزة وكنت نسيا بفتح النون والباقون بكسرها وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان وأقوال العلماء في قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى قبل الوضع لم نذكرها لعدم دليل على شيء منها وأظهرها أنه حمل كعادة حمل النساء وإن كان من شأه خارقا للعادة والله تعالى أعلم أيها المستمع الكريم ولنا بإذن الله لقاء آخر